ونحن في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف في تفسير سورة الحاقة قال أثابه الله قوله تعالى الحاقة ما الحاقة الحاقة من أسماء القيامة وجاء بعدها كذبت ثمود وعاد بالقارعة وهي من أسماء القيامة ايضا كما قال تعالى وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الآية سميت بالحاقه لأنه يحق فيها وعد الله بالبعث والجزاء وسميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب بهولها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا كما سميت الواقعة إذ ليس لوقعتها كاذبة قوله تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه الطاغيه فاعله من الطغيان وهو مجاوزه الحد مطلقا كقوله انا لما طغى الماء وقوله ان الانسان ليطغى وقد اختلف في معنى الطغيان هنا فقال قوم الطاغيه عاقر الناقه كما في قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها اذ بعد أشقاها فتكون الباء سببية أي بسبب طاغيتها وقيل الطاغية الصيحة الشديدة التي أهلكتهم بدليل قوله تعالى انا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فتكون الباء آلية قولك كتبت بالقلم وقطعت بالسكين والذي يشهد له القرآن هو المعنى الثاني لقوله تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ولو قيل لا مانع من إرادة المعنيين لأنهما متلازمان تلازم المسبب للسبب لأن الأول سبب الثاني لما كان بعيدا ويشير إليه قول الله تعالى فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فالعتو هو الطغيان في الفعل والصاعقة هي الصيحة الشديدة وقد ربط بينهما بالفاء قوله تعالى وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما قال المؤلف أثابه الله تقدم للشيخ رحمه الله بيان ذلك عند قول الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في سورة فصلت وفي هذا التفصيل لكيفية إهلاك عاد وثمود وهو بيان لما أجمل في سورة الفجر في قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة المؤتفكات المنقلبات وهي قرى قوم لوط وتقدم للشيخ رحمه الله تفصيل ذلك عند قول الله تعالى في هود ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها الآية وفي النجم عند قوله تعالى والمؤتفكة أهوى قال اذابه الله تنبيه نص الله تعالى هنا على أن فرعون ومن قبله والمؤتفكات جاءوا بالخاطئة وهي فعصوا رسول ربهم وكذلك عاد وثمود كذبوا بالقارعة فالجميع اشتركوا في الخاطئة وهي عصيان الرسل فعصى فرعون الرسول ولكنه قد أخذهم أخلة رابية ونوع في أخذهم ذلك فأغرق فرعون وقوم نوح وأخذ ثمود بالصيحة وعادا بريح وقوم لوط بقلب قراهم كما أخذ جيش أبره بطير أبابيل فهل في ذلك مناسبة بين كل أمة وعقوبتها أم أنه للتنويع في العقوبة لبيان قدرة الله تعالى وتنكيله بالعصاه لرسله صلى الله عليه وسلم الواقع أن أي نوع من العقوبة فيه آية على القدرة وفيه تنكيل بمن وقع بهم ولكن تخصيص كل أمة بما وقع عليها يثير سؤالا ولعل مما يشير اليه القران ولو اشاره خفيه هو الاتي اما فرعون فقد كان يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فلما كان يتطاول بها جعل الله هلاكه فيها اي في جنسها واما قوم نوح فلما ياس منهم بعد 1000 سنه الا 50 عاما واصبحوا لا يلدون الا فاجرا كفارا فلزم تطهير الارض منهم ولا يصلح لذلك الا الطوفان وأما ثمود فاخذوا بالصيحه الطاغيه لانهم نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فلما كان نداؤهم صاحبهم سببا في عقر الناقه كان هلاكهم بالصيحه الطاغيه وأما عاد فلطغيانهم بقوتهم كما قال تعالى فيهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسواء عماد بيوتهم أو قصورهم فهو كناية عن طول أجسامهم ووفرة أموالهم وتوافر القوة عندهم فأخذوا بالريح وهي أرق وألطف ما يكون مما لم يكونوا يتوقعون منه أية مضرة ولا شدة وكذلك جيش أبرهة لما جاء مدلا بعدده وعدته وجاء معه بالفيل أقوى الحيوانات سلط الله عليه أضعف المخلوقات والطيور فأرسل عليهم طيرا أبابيد ترميهم بحجارة من سجيل وأما قوم لوط فلكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناث فكان الجزاء من جنس العمل فقلب الله عليهم قراهم قال المؤلف أثابه الله والعلم عند الله تعالى ولا شك أن في ذلك كله تخويفا لقريش قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة تقدم بيانه للشيخ رحمه الله في سورة الكهف عند قول الله تعالى ويوم نسير الجبال الآية وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تقدم بيانه أيضا للشيخ رحمه الله عند قول الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما تقدم وقد بقيت لنا حلقة واحدة مما وضعه المؤلف في تفسير سورة الحاقة نأتي عليها في لقائنا القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته